Bismillahiruahla, niruoahla, jimmi. Hal-atar, hal-al-insan, jimmi. Mina d-ahriina, mjekuja, xaj, għammed kura. Inna, xal-arkuna, jimmi, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ إِنَّ شَرَابُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا عينين يشرب بها عباد الله يفدي لها تفديرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شروه استقرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسعورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراب ولفيها شمس وولا زمها بيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويقاف عليهم بأنيات من فِضَّةٌ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرًا فِي الْفِضَّةِ فَقَدَّرُوهَا تَخْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى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 ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدلنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا